في بعض المساجد التي لا تتسع للمصلين وخاصة في مواسم الزحام والتجمعات مثل معرض الكتاب الدولي يصلي المأمومون خارج المسجد متقدمين على الإمام لكثرة الزحام فهل تصح صلاتهم؟ تقدم المأموم على الإمام في المكان يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة ولا يبطلها عند الإمام مارك جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نصه المالكية قالوا لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد وعلى هذا فلا مانع من الصلاة في أي مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام وبخاصة عند الزحام وذلك على رأي الإمام مالك رضي الله عنه والله أعلم